Bismillani Rahman i Rahim. Uwali u mahiz Allahu l-ladina, amenu, ajem hakal kafirin. Ajem hazybietum, atedekunul d-na tawalam. ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تَلْقَوْهُ فَقَدَرَ أَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَظْهُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِم 119. وما تأو قتلا عَلَى على وَمَن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 وسنجزي الشاكرين وكاني من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 Bana, lana, dunu, wa, isra, fana, fi, emrina, wa, te bit, upada, mana, wa, surnera, lalka, umilke, fi, fa, ta, hu, ta, wa, wa, dunia, wa, usna, Wallahu i Bulmuh